لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله رسول حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فلهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِلُ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَبْطَلَ قُمَرَتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْلِيحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهم شيئا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله فَإِنْ خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن مطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ان طلقها فلا جناح عليهما ان يترجعا ان ظن نا ان يقيم حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون